قُلْ أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مِنْ شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ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 وَمِن شَرِّ غاسِقٍ إذَا وَقَبَ وَمِن شَررٍفَّثَاتِ فِي الععقَدَ وَمِن شَرِّ حاسِدٍ إذَا حَسَدَ بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحيم قُلْ أَعووضُ بِرَبٍّ الناس مَلكِ الناس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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون